بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هذن للمتقين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 اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أم لم قتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم لشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم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 معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في قغيانهم يعمعون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما رب حتى جاعتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقدناه فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعب وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أدارا ألهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 بِسُورَةٍ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ فتتخنا رلتي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين وبش الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كل ما غزق منها من ثمرة رزقٍ قالوا هذا الذي غزقنا من قبل وأتوب به متشابها ولهم فيها أزواج مقهرة وهم فيها خالدون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 يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ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 فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليني ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فتوه سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرض خليفة قَالُوا أَتَجْعَلُ فيها مَن يفسد فيها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدم أنت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 وَإِذْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ نِلْمَلَائِكَةَ تَسْجُدُونَ فَسَجَدُوا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 فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاع إلى حين فتنقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التوّاب الرحيم قل مِنْهَا منها جميعا فإما يأتينك مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا on kadonnut, ja se on ollut niin, että se on ollut niin, että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 ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وان يا وَلَا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وركعوا مع أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وَتَنْسَوْنَ on yksi, yksi, yksi, yksi, yksi, yksi, yksi, yksi, yksi, yksi, yksi, yksi, yksi, yksi, yksi, yksi, 요ot muidon metakut talahkak allenätik animaisen k Metalikaniисraailin, jaki ay handy bunkerini, k xin tiedät es kindekään, وَاتَقُوا يَوْمَ الَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُخْبِرُنَّ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُخْذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ آلِفِ الرَّعْوَ لِيَسْوُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 وأغرقنا آلَ عون وأنتم توضرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم تخذتم العجل ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 إنكم ظلمتم أنفسكم بالتخاذكم العجل فكوبوا إلى بارئكم فاتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عيد بارئكم فتاب عليكم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 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ فَسُجِّدُوا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ فَتَقَبَّلْهَا ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طُعَامِهِ وَاحِدٍ فَدُعُلْنَا رَبَّكَ فَدُعُلْنَا يخرج رَبَّكَ يُخْرِجْنَا مِنْ مَاتُونَ بِالْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بَقْلِهَا وَقِسْهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصْلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا من الصعد فإن لكم ما سألتم وضربت عليه الله ذلك بأنهم خَيْرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا النَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ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 بِإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ فَاخْفُضُوا رُءُوسَكُمْ فَنُؤْذِنَ لَكُمْ ۚ قُلْ فَخَضَعْتُمْ فَلَا أَنَا رَافِعٌ لَّكُمْ ۖ بَل رَّفَعَهُ رَبُّكُمْ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 قال أعوذ بالله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان عوان فافعلوا ما تؤمرون قالوا رَبَّكَ لنا يا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها ذقرة صفراء, صفراء فاقعا لونها تسر الناظرين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 تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا آن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُلْ نَضْرِبُهُ بَعْضَهَا كَذَالِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ من بَعْدِ ذلك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 قالوا أتحدثنه بما فتح الله عليكم ليحجكم ليحجكم به عند ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْبِحُونَ وَمَا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 يَشْتَغُو بِهِ ثَمَنٌ قَلِيلٌ فَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَنَ النَّارُ إلَّا أَيَامٍ مَعْبُودَةٍ قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 Wazil kumba walyatama walamasakini wakululin na siir plus na wakulu lin sir plus na wati musala ta wa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 تقتلون أنفسكم وتخرجون وتخرجون ثريق منكم من ديارهم تظهرون عليهم تظهرون والعدوان.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 إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم نصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم, استكبرتم ففريقا منكذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنى الله بكفرهم فقليلا مَا يؤمنون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 فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله أَيُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ سَبْعِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قُلْ يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ قبل إنكم مؤمنون، ولقد جاءكم موسى بالبينات، ثم أتخذتم العجل من بعده، ثم أتخذتم العجل من بعده، وأنتم ظالمون.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 اتسف اتمنى الموت فتمننوا الموت ان كنت صادق ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم وَلَا تَجِدُهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هو ياودأ أحدهم لَوْ يُعَمَّرَ ألف سنة وما هو بمضحّحه وما هو بمضحّحه من العذاب أَن يُعَمَّرَ الله بصير بما يعملون قُلْ مَنْ لَفَإِنَّهُ زلله على قلبك فانه لزلله على قلبك باذن الله مصدق مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان لله وجبرين ونوكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بيمنات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تكلّ الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملائكة لبابل وما أنزل على الملائكة لبابل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 وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَظُهُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَا بِإِسْمَاء شَرَوْهُ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا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 ما يودّ الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أي نزل عليكم أي نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء.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 Allah لهم ملك السماوات والأرض وما لكم ميادون من الله من وني و لا نصير أم تريدون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 تلك أمان يهم تلك أمان يهم والهاتو برهانكم إنكم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وقالت اليهود ليست نصر على شيء. وقالت نصر على شيء وهم يتنون الكتاب.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 Allah waasir alim, waqalat-takhdalad subhanahu balaahu ma fi al-samaati wal-ard kullahu qalituu badi' al-samaati wal-ard wa ida qad al ما يقول لهكم فيكون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم.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 ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه الحق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل وَأَنِّي فَضِلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا كَنْ فَاعَ وَشَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ وَإِذْ بَتَلَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قَالَ, إني جاعلك للناس إماما قال, ولي ذريتي قال لا إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن قهر وَطَهِّرَ بَيْتَيْنَ الْقَائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَرُكِعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا هَذَا لَدَنَ آمِنَوْ وارزق, وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمِرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بِاللَّهِ من آمن منهم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 Demi al-Ghaliim, abna wa jalla muslimayni laka wa miyazuriyatina umma muslimata laka wa manasikana wa arina manasikana wa tuba ربنا وبعث فيهم رسلا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكّيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن دوحي ما الا من سفه نفسه ولقد اصرفيناه في الدنيا وانه في الاخره من الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين voi, voi, إِبْرَاهِيمُ voi, وَيَعْقُوبُ يَا voi, إِنَّ اللَّهَ voi, voi, voi, voi, voi, voi, أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسح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 بهم به فقد تدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله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 أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله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 ولا تسألون عَمَّا كانوا يعملون سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله الشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمت وسقل لتكونوا شهداء على الناس. بتكونوا شهداء أعلم الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنتم عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع رسول من من ينقلب على عقبه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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضوها فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقرة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 وما أنت بتابع قبالتهم وَمَا بعضهم بتابع قبالت بعض ولئن استبعت مِنْ من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شقر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوالوجوهكم شقره لألا لألا يكون من الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني وليت نعمتي عليكم وَإِنْ أُتِنَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَنَنَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا استعينوا بالصبر biso, beri, الله مع الصابرين ولا soi, في سبيل الله ولا نبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص والثمرات. Voi, hän on niin hyvä, että hän on niin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 إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك, أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد اللّه إله لَا لا إله إلاهو إلا ورحمن ورحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتبع من دون الله أندادا, أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يروا الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله 1-أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب 2-إذ تبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب, ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا قوة فلتبغوا منهم فنتبروا منهم كما تبرؤم منا كذلك يرهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخالدين من النار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 وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونباء سم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كل يُقَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُ لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ يَضْطُرُ وَغَيْرَ بَادٍ وَلَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن إن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البروعات واللوج هكذا قبل المشرخ والمغرب ولكن البروع من آمن بالله ولكن البروع من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال وأت المال على حبه ذو القرب واليتامى والمساكين والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضرواء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه الفذية طعام مسكين فَمَن تَقوَ وَخَيْرٌ سَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ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 وتكمّل العدة ولتكمّل العدة ولتكبّر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإنّي قريب فإنّي قريب أجب دعوة الداعي إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَالْيُؤْمِنُوا بِنَعْمَ هُم يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختلون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرونه وبتبوا ما كتب الله لكم Vakunu, äshurabu, hatta, jata, bajan, lako, muul, huijutul, abiabu, muul, ila, ila, huijatul, muul, كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباقيل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال ناس بالإثم وأنتم تعلمون.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 إن الله يحب المحسنين وأكم الحج والعمرة والله فإن أحصركم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو بيئذا من رأسه ففدية, ففديه من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمتع استيسر مِنَ الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت.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 فالحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون من خير يعلمه الله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 فإذا أفرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ثم ما مِنْ من حيث النَّاسُ الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فذكر الله فذكر الله كذلككم آباءكم أو أشد ذكرا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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقلا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابُ وَاذْكِرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْنَ عَلَيْهِ ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلعوا أنكم إليه تحشرون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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثن فحسبوه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله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 تَوَاحِدَةٌ فَبَعثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ فَبَعثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي فِيهِ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 Mä sepp moonbearsa, oi, وَذُلْزِلِ الزِّلْزَالُ حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ آمَنُوا معه مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ ماذا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 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن لَا تعلمون يسألون فعل الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام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 وَمَن يَرْتَدَّدَ مِنْكُمْ عَادِينَهُ فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَادُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُنَاكِ اُنَاكِ يَعْرُجُونَ رَحْمَةً اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Ulfi hima if munkabiru amana fiunas.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 وَلَا امَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ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 ولا تقرضوهن حتى يقضوهن فاذا قضوهن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Nysaukum hrthun lakum Fattu hrthakum anna shittum Wakaddimu lianfusikum Wattakun laah Wattakun laah Waaklamu anna وَمَا الشِّرْكُ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللُّغْوِ فِي أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حريم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِن عَزَمُوا خَلًا قَفَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يكتن مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن, إن كُنَّ إِن كُنَّ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 أئوَّ قَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَأئوَّ قَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيَّتَ رَاجَعِ إِوْظَنَّ إِوْظَنَّ أَيْ يُخِي مَا وَتِلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَينُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا قَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ أَفَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ فأمسكوهن بِمَعْرُوفٍ أو سرحيهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرر لتعتدون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ جُوَابًا واذكرون يَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْبُدُكُمُهُ واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا قلقتم نساء اتبلغن اجلهن فلا تعذبوهن فلا تعذلوهن ان يكن حنا ازواجهن إذا إذا ترى أو بينه بالمعروف، ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأقهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يعبن أولادهن حولينك ملين لمن أراد أي يتم مروضع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 فإن أرادا في صلاة عادة رضم منهمما وتشاورا فلاجناح عليهم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلاجناح عليكم فلاجناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف Vata اللَّهَ herra أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ leuan, herra leuan, herra يَتَرَبَّصْنَ herra leuan, herra leuan, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَتِ في أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَبْتُمْ بِهِ مِنْ خِقْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَتْنَتُمْ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرُوًا إِلَّا, إلا أَنْ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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفربوا لأن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن قلقتوهن من قبل أن تمسوهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فربتم فنص ما فرضتم إلا أن يعفعون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهن وصيه لازواجهن متاعا الى الحول غير اخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعْلَنَّ فِي أَنفُسِهِمْ نَمِمُّ مَعْرُوفٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُقْلَّقَاتِ مَتَاعُ الْمَعْرُوفِ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 قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا فلما كُتِب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأتسع ولم يأتسعتم من المال قال إن الله أصفاه عليكم وزاده بسعة في العلم والجسم قَالَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أين يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى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 ثُمَّ مَّا فَصَلَ قَانُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَقْعُ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ بِغُفْتَةٍ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا تَجَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قالوا لا قتلين اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم لا ق الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله One boy ولمّا برزوا لجيالوت وجنوده قالوا ربنا أسرغ علينا صبرًا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاهزموهم بإذن الله وَقَتَ نَادَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ الله ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِن مَّا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نَذْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تَلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهَ مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقَتَ تِلْكَ الْأُمَمَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البينات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 من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع والكافرون هم الظالمون اللهم لا إله إلا هو الحي الحي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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ يُفْصِمَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِينَ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كَلِيَ قُمَ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً الطير فصرهن إليك ثم جعل ثم جعل على كل جبل منه جزء ثم دعهم يأتينك سعيًا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه كمثل حبة أنبتت سبع سماب في كل سنبلة مئة حبة والله مضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 يا أيها الذين آمنوا لا تبقوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رأى الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ صَخْرَةٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صُلْبًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا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 تحتها تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية وله ذرية بعثاء فأصابها إعصار. فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أن من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه ولستم بآخذه إلا أن تغمض فيه. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ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 وَأَنَا <tuh> أَنْ من فَقَتَمَ مِنْفَقَتَ أَوْ نَذَرْتَ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا الظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارَ إِنْ يغير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 الذين يوفقون أوله بالليل والنهار سر وعلانية سر وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم وَلَا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الغبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب الله ورسوله وإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون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 وَوُفِّيَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأذى كاتب أن يكتب كما علمه الله فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْغِ أَحَدٌ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُّ لِلْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَوُونَ هَرَجُلٌ وَمَرَأَتانِ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَظْلَأْ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْنَ ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله واقوى للشهادة ادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فَلاَ يُكَلِّفُكُمُ اللَّهُ مِنَ الْكَبِيرَاتِ إِلَّا مَا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخرأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقة لنا بها واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين